بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله والاستثناء لما ذكر المخصصات الثلاثة الاستثناء والصفة والاستثناء والشرط والمقيد بالصفة الشرع بعد ذلك في تفصيل هذه المخصصات الثلاثة فقال المخصص الأول وهو الاستثناء عرفه قائلا وللاستثناء اخراج يعني إظهار ما لو يعني ما لو لو ما لو المستثنى لدخل أي المستثنى في الكلام أي في الكلام العام مثال ذلك لو قال شخص أكرم طلاب الدرس إلا زيدا فعندنا زيدا أخرج من الكلام هو العام ذلك قال إخراج ما لولاهو ما لولا لو المستثنى لدخل زيد مع طلاب الدرس والذي أخرجه من طلاب الدرس هو الاستثناء ثم ذكر رحمه الله الاستثناء يصح بشرطين الشرط الأول شرع إليه بقوله وإنما يصح بشرط أي الاستثناء وإنما صح أي الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه المستثنى منه دائما هو الشيء الكبير أن يبقى منه شيء مثل لو قلت له عندي عشرة هذا مسثن منه الكبير إلا واحد هذا يصح لكن إذا لم يبقى منه شيء أي من هذا الكبير وهو لو قلت له عندي عشرة إلا عشرة هنا المستثنى منه لم يبق شيء فلا يصح الاستثناء كانك تقول ليس له عندي شيء فالاستثناء لا وجه له هنا والشرط الثاني يشرع بقوله وأن يكون أي المستثنى وهو ما بعد إلا متصلا بالكلام أي حكما في الكلام أي متصلا لفظا بالكلام أو متصلا حكما بالكلام فالفاصل اليسير كالعطاس فالفاصل اليسير وأوضحك بين المستثنى والمستثنى منه نقول هذا متصل حكما فهذا الانفصال يسير لا يؤثر والمتصل مثل قوله سبحانه ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق فهنا استثني القتل بالحق وكقوله سبحانه والعصر إن الإنسان في خس إلا الذين آمنوا فهنا توفر فيه الشرطان الشرط الأول أن المستثنى منه بقي منه شيء فقوله إلا الذين آمنوا أولئك المؤمنون ليسوا جميع الناس وينما فيها قليلة ومتصل بالكلام إلا الذين آمنوا ثم قال ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه مثل قولك ما قام إلا زيد القوم ومنهم من يصف هذا المستثنى في التقديم بالمشيئة مثل قول مسلم إني والله لا أحلف على يمين فارى غير خيرا منه الا كفرت عن واتيت الذي هو خير ثم قال ويجوز الاستثناء من الجنس أي ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه مثل جاء الناس الا زيدان فزيد من الناس وقام الطلاب الا عمرا عمرا من جنس الطلاب ومن غيره يعني جزء ان يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه مثل وقام القوم إلا فرسا سبحانه إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم فمن ظلم من غير الجنس المرسلين وإلىهم الناس من غير الرسل. اللهم وَعَلَى مُسْلِمَيْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ